إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل من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 بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذا فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم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 به من أحد إلا, إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا ولو أنهم آمنوا واتقوا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 الله من ولي ولا نصير أم تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بل أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي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 فأينما تولوا فثم وجه الله إِنَّ الله وَاسِعٌ عليم وقالوا اتخذ الله ولدا, اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا خضى أمرا فإن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 الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما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 إلى إبراهيم وإسماعيل طهيرة طهيرة بيتي للطهاء فين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا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 فلا تموتن إلا فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 لا ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون